بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلى نارا حامية تتقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاريه فيها ثرر مرفوعة واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبعثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت